ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا اقدمها هروبا من الواقع بل اقدمها لنصحح به الواقع لاننا نعيش عصرا تغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الارض والسماوات وظن الكثيرون ان الحياة تنتهي بالموت ونسي هؤلاء أنهم سيبعثون بعد الموت ليعرضون على ملك الملوك جل جلاله للحساب والسؤال عن القليل والكثير عن الصغير والكبير قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين وقد توقفت مع حضرات حق كلها وحشر الناس جميعا ووقفوا في أرض المحشر والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل وجهنم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرنا. والحديث رواه مسلم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الله جل وعلا والرسل جميعا بعد شفاعة المصطفى ليقضي الله بين وجهنم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرنا والحديث رواه مسلم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الله جل وعلا والرسل جميعا بعد شفاعة المصطفى ليقضي الله بين الخلق يقولون اللهم سلم سلم إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بل والكل غارق في عرقه على قدر عمله في ظل هذا الهول وفي ظل هذا الكرب حين يأتي الملك اتيانا يليق بكماله وجلاله قال تعالى وجاء ربك والملك صفًا صفا قال تعالى هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور الملك جل جلاله يجيء كما يليق مجيءا يليق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك في ظل هذا الهول والكرب أيها الإخوة الكرام ينادي الحق تبارك وتعالى ويأذن لزمرة كريمة من أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتدخل الجنة مباشرة بغير حساب ولا سابقة عذاب توقفنا في الحلقة الماضية عند هؤلاء قبل أن نشرع في الحديث عن الحساب وقبل أن نبدأ الكلام في هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامة أقول في ظل هذا الرعب وفي ظل هذا الموقف المهيب تتقدم زمرة من أمة الحبيب المحبوب لتتقدم مباشرة إلى الجنة بلا حساب لن تقف في هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى بل ولن تعذب لا بالموقف ولا في النار لتنطلق إلى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا الله من هؤلاء السعداء من هؤلاء السعداء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرني قلبك وسمعك وبصرك بل وكيانك أيها الحبيب اللبيب رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الحبيب عرضت علي الأمم متى متى كان هذا العرض ثبت في غير رواية الصحيحين عند الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج اسمع عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد يعني إيه يعني تعرض الأمم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي في طريقها إلى الجنة عوز حضرتك تتصور أمة من الأمم يرسل الله لها نبيا كريما من أنبيائه فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط ما دون العشرة يا الله تسعة تمانية سبعة ما دون العشرة يؤمنون من هذه الأمة فقط بهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلي فتدخل كل هذه الأمة إلى النار ويدخل هذا النبي مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا بالله وآمنوا بهذا النبي يدخل معهم هذا النبي إلى الجنة فرأيت النبي ومعه الرهط في طريقه إلى الجنة نبي يدخل الجنة معه رهط فقط من أمته ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان يا ربي لا يؤمن بهذا النبي إلا رجل أو رجلان ورأيت النبي وليس معه أحد نبي يبعث في أمه، فتكفر كل الأمة بهذا النبي المرسل فيدخل هذا النبي وحده إلى الجنة وتدخل أمته كلها إلى النار قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم يعني رأى النبي كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة في طريقها إلى الجنة الأكد الأمة المحمدية دي أمتي قال فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه هذا هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه ممن آمنوا بالله وآمنوا بنبي الله موسى هذا موسى وقومه ذي كرامة ومن قبه لكليم الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام هذا موسى وقومه الله ملفين الأمة أين الأمة المحمدية الميمونة المباركة قال صلى الله عليه وسلم فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سواد عظيم رأى كوكبة عظيمة جدا في طريقها إلى الجنة ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر قال فنظرت فإذا سواد عظيم ثم قيل لي هذه أمتك خلي بالك هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يا الله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تب عليش وقف معايا بس شوية مع دول وهرجع لبقية الحديث لأنه جليل جميل مين دول ومعهم سبعون ألفا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألف تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر يا الله اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألف تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر طيب خدر واتني جميل أوي في مسند الإمام أحبد وسنن الإمام بيهقي ومستدرك الحاكم بسند صحيح بشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمته سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدري الله ممكن كثير من أحبابي وإخواني وأخواتي يقولوا يا سبعين ألف في الأمة عدد يعني قليل جدا الأمة الآن ما شاء الله مليار وتلتأس الله أن يباركها وأن يزدها جميعها إليه ردا جميلة إنه وليه ذلك والقدر عليه جميعها إليه ردا جميلة إنه لي ذلك والقدر عليه العدد في الأمة عدد قليل قوي ما فاتتش النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتتش النبي دي النبي طلب الزيادة أيوة أيوة طلب الزيادة اسمع قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمة سبعين ألف على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت ربي فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل ألف سبعين ألف فزادني مع كل ألف سبعين والله أنا معتقد أن برضه لو ضربنا السبعين ألف في كل ألف والله يبقى العدد أيضا قليل في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأيضا مفتتش النبي طلب زيادة اسمع خذ البشرة لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء لأنك من الموحدين ومن أتباع سيد المرسلين والانتساب ده يا إخوانا له, له مقتضيات له مقتضيات وله متطلبات مش مجرد كده انتساب بالكلمة إطلاقا ده بالقول وبالتصديق وبالعمل بالقول وبالتصديق وبالعمل عشان تنال هذه الكرامة وهذه المكانة مشتتواكل على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة يبقى هذا فهم مغلوط ومقلوب لهذه البشريات التي يبشرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الكريم لما تكرمه يزداد حبا لك وإجلالا وطاعة أما اللئيم يزداد تمردا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة مردة فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله وباتباعها للصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه مش مجرد أماني ليس الدين بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما, ما وقر في القلب وما صدقته الأقوال والأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه اسمع النبي يقول ايه قال فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل الف سبعين خذ البشرة دي قال ثم يحث ربي بكفه ثلاث حثيات فكبر عمر بن الخطاب قال الله اكبر الله اكبر لان عمر استوعب المعنى ايه المعنى وضح لنا المعنى مأبرشي لكن أقرب لك المعنى بكلامتني للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وسأرجع إليه بعد ذلك إن شاء الله وأنا أتكلم عن الصراط النبي يسأل عن الصراط قال دحض مزلة أو مزلة يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه اللهم ثبت أقدامنا على الصراط قال فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش النار طوله، مرسل ينجيه الله جل وعلا ومكدوس في نار جهنم ذكر النبي شفاعة المؤمنين الذين نجاهم رب العالمين لإخوانهم الذين سقطوا من فوق الصراط فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون وصومون ويحجون معنا أي فشفعنا فيهم فقل ربنا جل وتعالى ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم فيعرفونهم في النار بأثر السجود فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا بإخراجه فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير وفي لفظ البخاري من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول ربنا ارجعوا فأخرج من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير او ايمان فيخرجون خلقا كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به فيقول ربنا ارجعوا فأخرج من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به اسمع فيقول الملك جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض الله عز وجل قبضة اللي هي معنا في الحديث ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حسيات، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا تحولوا إلى حمم أو فحم من النار فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ. ارجع معي الى الحديث ثم يحفي ربي بكفه لا تعطل ولا تكيف فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك انا اقسم بالله لا يعلم مقدار حثوة كف الله الا الله والله لا يعلم مقدار حثوة الملك الا الملك ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حثيات فكبر عمر قال الله أكبر فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن السبعين ألفا الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر والله العظيم البشرى يدلات تملأ قلوبنا جرأة على الله بل تملأ قلوبنا رجاء في الله أنا لا أتصور كريما يسمع إلى هذه البشريات إلا ورب الكعبة سيزداد حبا لربه ولنبيه وسيزداد وجلا وخوفا هو ذا الكريم هذا هو الذي يستشعر قيمة هذا الانتساب أما كما ظن بعض أحبابنا وإخواننا بأن هذه الأحاديث تفتح باب الجنة سبهللة هكذا بنفس اللفظة لا حاش لله من الذي ينال هذا الفضل أمة النبي ممن وحد الله جل وعلا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل ولطالما صلى هؤلاء بنصر أحفل الله وبالثقة في الله وأنه مهما زلت قدمك في بؤرة معصية ومهما جذبت أشواك المعاصي ثيابك فلا تيأس أبداً ولا تقنط أبدا ما عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية وما عليك إلا أن تطهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صالحا ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب والمعاصي وأنت على يقين مطلق بأن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين هذا هو المعنى هذا هو المراد أما أن نتواكل على رحمة الله فلا فلا لن نتواكل على رحمة الله ونحن نغيو العمل لكن نعمل ولا نثق إلا في رحمة الله جل وعلا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فنحن نعمل نمتثل الأمر ونجتنب النه ونقف عند الحد ونتبع المصطفى الحب اتباع الحب للحبيب اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولله ضر القائل من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد وتتجلى كرامة النبي أيضا في هذا الموقف العصيب الرئيب يقول الحبيب أنا فرطكم على الحوض الله يعني أنا سابقكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا اللهم لا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وإن قصرت أعمالنا اللهم لا تحرمنا واسقنا من حوض حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين يقول أنا فرطكم على الحوض فمن مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا اسمع النبي بيقول إيه في نفس الرواية والحديث في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال حبيب صلى الله عليه وسلم ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم يا الله ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي إنهم من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول شحقا أي بعدا لمن غير بعدي أو لمن أحدث بعدي آيب لحيانا للكرامة والمكان دي الموحد المتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم أبو هريرة والحديث في صحيح البخاري بيقول للنبي يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس أي من أمتك بشفاعتك يوم القيامة فقال له النبي لقد علمت ألا يسألني لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه بشفاعتك يوم القيامة فقال له النبي لقد علمت ألا لا يسألني لقد ظننت أن يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شايف شرط الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا شايف الشرطي قيوث قال خلي بالك منها حتى لا تتصور كما قال بعض أساتذتنا الأفاضل أن هذه الأحاديث لا إطلاقاً أحاديث مقيدة ولا بد من أن تفهم بهذه القيود وبهذه الضوابط وبهذا الفهم العام. ارجع بقى معايا من الأطهار دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر من دول الصحابة لما سمعوا الكلام ده اجتهدوا. قالوا لعلهم الذين صاحبوا رسول الله أكدوا للصحابة والصحبة قدرها عظيم الصحابي كما قال الحافظ بن حجر هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والآيات كثيرة ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم وفي الصحيحين حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة هتروح فين جب الصحابة رضوان الله على الأطهار الأبرار ففريق من الصحابة قال أكيد دول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الصحابة فريق ثاني قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد وترعرعوا في بستان التوحيد ولم يتلوثوا بالشرك قط الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وما أعظم التوحيد وما أشرف التوحيد وما أخطر الشرك إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل لقد قال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك لان اشركت لا احبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وهو القائل بأبي وامي وروحي من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي ابن ادم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 لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا إلى الآن مش عارفين برضو من دول من هؤلاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا بالك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا من المتوكلين يا التوكل له المرتبة دي السبعون ألفا الأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكلون على الملك الوهاب أيوة لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد لأنهم تجاوزوا هذه القنطرة فهم لا ينزلون حوائجهم إلا بالله وحده لا يرغبون إلا إلى الله ولا يفزعون إلا إلى الله ولا يسألون إلا الله ولا يلجؤون إلا إلى الله تجاوزوا قنطرة أن يسألوا أحد من الخلق أي شيء هم لا يسألون إلا الله الراقي محسن والمسترقي طالب للإحسان والعطاء وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب الأرض والسماء ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم فهم لا يرفضون لكنهم لا يطلبون أرجو أن تكون الصورة واضحة والفارق بين الصورتين كبير هم لا يطلبون الرقية من أحد وإن تقدم أحد لرقيتهم لا يردون ولا يرفضون وكذلك لا يطلبون الكي من أحد وكذلك لا يتطيرون لا يتشائمون إنما هم متوكلون على الله يعلمون علم اليقين أن التوكل هو جماع الإيمان وهو نهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على العزيز الحميد مع الأخذ بالأسباب فتعطيل الأسباب تعطيل للتوكل لا تفهم التوكل على غير مراد الله ولا على غير مراد رسول الله الأمة أمة التوكل على الله يجب علينا أن نحقق التوكل على الله بالأخذ بالأسباب بأسباب الإبداع بأسباب الانتاج بأسباب العمل بأسباب النصر بأسباب التمكين بأسباب التفوق في كل مجالات الحياة وقلوبنا لا تتعلق البتة بالأسباب بل بمسبب الأسباب لأن المؤمن على يقين إن, أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا قيل لحاتم الأصم كيف حققت التوكل على الله قال بأربعة أشياء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 رحمه الله. منطعنا في الأسباب فقدطعنا في السنة، ومنطعنا في التوكل فقدطعنا في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. فمن كان على حال النبي فلا يتركنا سنة النبي. ثاني الكلام الغالي ذا. منطعنا في الأسباب فقدطعنا في السنة، ومنطعنا في السنة في التوكل فقدطعنا في الإيمان. منطعنا في الأسباب. فقد طعن في السنة لأن صاحب السنة ما ترك سببا إلا وأخذ به وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم الهجرة بل وكان يقاتل بين درعين بل وكان يدخر القوت لأهله عاما كاملا بل وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك وهو سيد المتوكلين على رب العالمين هذه حقيقة التوكل من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان فالأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي أي من أراد أن يحقق التوكل كما حققه سيد المتوكلين فليأخذ بالأسباب كما أخذ بها سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم هذه حقيقة التوكل على الله توكل جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله وأن تجدد الثقة في الله لا في دولة من الدول أو في قوة من القوى أو في أمة من الأمم بل في الله تبارك وتعالى لأن الذي يدبر الأمر كله هو الله ولأن الذي يحكم الكون كله هو الله وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا واستطاعتنا وأن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر الله وهذا هو الفارق بين الموحد المؤمن التقي وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى من اللي توكل على الله وخيبه من الذي توكل عليه فخيبه من الذي توكل عليه فضيعه من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه هات الموقف حضرتك عشت انت بنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك مستحيل ورب الكعبة أصدق فقط وخذ بالأسباب وقول يا رب أنا ما عدش في سبب ما خدش به وأغلقت كل الأبواب في وجهي ولم يبقى لي إلا بابك والجأ إليه بصدق وتذلل وانكسار وحقق التوكل عليه اجتهد وخذ بالأسباب التي تقدر علي ثم علق قلبك به والله ستر الفرج وستر الغنى بعد الفقر وستر العز بعد الذل وسترى الأمن بعد الخوف وسترى راحة البال واستقرار الضمير بعد القلق والاضطراب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عبادة فقط فقط عوز أذكر حضرتك بموقف أم موسى وإلى الموقف كثيرة جدا موقف أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ارميه في البحر مستحيل مستحيل يقل أمه لما تخاف على ابنك ارميه في البحر مستحيل وأوحينا إلى وبتوكل عالي جدا بيقيم مطلق طبع أم موسى رضيعها المبارك في الصندوق أو في التابوت ترنيه في البحر تلقيه في اليم ويتهادى التابوت وأمام قصر فرعون يقف الله أكبر هو هو بعينه الذي يبحث عنه فرعون لا الملك جل جلاله سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه لا إله إلا الله وأول ما ترى امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك لا تقتلوه جمال وما شاء الله يعني بولى حضرته التوكل عالي جدا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 ما شاء الله يعني بقول لحضرتك ينجي الله موسى بستر رقيق جدا لا يخطر لك على بال ألا هو ستر المحبة تقذف محبة موسى في قلب امرأة فرعون بمجرد ما تراه القلب يمتلئ بحبه قرة عين لي ولك لا تقتلوه خلاص لا تقتلوه يا إلهي موسى في قصر فرعون تصور بقى في قصر فرعون يؤت له بالمراضع بمرضع بعد ما في فايدة لأن الله وعد أن ترضعه أمه ويؤت بأمه وهي الآن عاوز حضرتك تعيش معها بقلبك وعقلك في الآن أم موسى جلس الآن في قصر فرعون وموسى في صدرها ترضعه وفرعون يأمرها ارضعيه، أكرميه أشبعيه لا إله إلا الله فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملائه وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره يا الله على حلوة التوكل بس حقق انت خذ بالأسباب وعلق قلبك بمسبب الأسباب والله الذي لا إله غيره ستسعد في الدنيا والآخرة ارجع معايا بسرعة كذا للسعداء دول هم الذين لا يسرقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ام صحابي جميل جليل اسم عكاشة بن محصن ابن محصن وقال له يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم يا الله قال انت منهم فقام صحابي اخر وقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله قال سوقك بها عكاشة انظر الى هذا الفضل والى هذا الكرم بل وحتى الى عظيم خلق في الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ارجع معايا تاني الارض المحشر خلاص الزمرة دي دخلت الى الجنة يا رب منهم يا رب اجعلنا منهم برحمتك ان كنا لسنا اهلا والله لان نلحق بهؤلاء فمن نحن لنلحق بهؤلاء الاصفياء الاتقياء فاللهم الحقنا بهم برحمتك لا بأعمالنا اللهم قصرت أعمالنا فبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مع هذه الصحبة الكريمة المباركة طيب انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب فيبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب ويبدأ بتطاير الصحف يبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب ويبدأ العرض بتطاير الصحف يا الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من نوقش الحساب يوم القيامة عذب قالت عائشة يا رسول الله أو ليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك العرض إنما ذلك العرض أي على الله فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب العرض أخي الحبيب هل حضرت يوما محاكمة في قاعة محكمة من محاكم الدنيا أرجو أن تنتقل معي سريعا إلى قاعة محكمة وتصور معي وانظر إلى وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بينادي هيئة المحكمة ليصرخ في هذه القاعة صرخة مدوية محكمة وينصت الكل وتدخل هيئة المحكمة ويتوسط الهيئة رئيس المحكمة وبعد جلسات مطولة ومداولات ومرافعات يبدأ رئيس المحكمة في قراءة أو في النطق بالحكم ويقرأ الديباجة بين هادي نطقه بالحكم عاوز حضرتك تتصور معايا وجوه الخلق بالله انظر انظر معي ترى الدموعة هامر مضرارا على بعض الوجوه وترى وجوها اخرى قد تملكها القلق والخوف والفزع وترى الصدورة تعلو وتهبط وترى الافصارة لكل افراد القاعة معلقة شاخصة لا تطرف تقريبا متعلقة برئيس المحكمة وتسمع وترى الاذانة تصغى او صاغية لسماع هذا الحكم كل هذا في الدنيا في قاعة محكمة في الدنيا اخي اخي اخي هل تصورت هذه اللحظات وانت واقف بين رب الأرض والسماوات بين يدي ملك الملوك جل جلاله على رؤوس الخلائق على رؤوس الأشهاد وأنت عار كما ولدتك أمك يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلة تتقدم لتقف بين يدي الله جل وعلا لتدفعك الملائكة لتسوقك الملائكة سوقا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وأنت في أرض الموقف في أرض المحشر ينادى عليك باسمك أين فلان ابن فلان من هذا هو اسمي ماذا تريدون يا ملائك فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة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 ينادى عليك فأقرأ النداء قلبك ترتعد فرائسك تضطرب جوارحك وتدفع لتقف بين الله ليكلمك ملك ملك الملوك ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فانظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره ثم تتطاير الصحف كما ذكرت كنت من السعداء اللهم اجعلني وإياك وإياك أيها الأخت الكريمة من السعداء إن كنت من السعداء وجدت كتابك باليمين الله أكبر وجدت كتابك باليمين فتقرأ يا الله يكلمك ربك ويدنيك يقربك قال الحبيب كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يدنى يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه والكنف الستر والرحمة في اللغة ليس تأويل النصفة الكنف في اللغة الستر والرحمة يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه يعني يقول الله جل وعلا للمؤمن لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا آه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة مفتوحة اقرأ ما بعرفش اقرأ حتقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها تأخذ كتابك يقول الحبيب يدن المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه أي ستره ورحمته ويقرره الله بذنوبه عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا أي من الذنوب والمعاصي وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا أي من الذنوب والمعاصي آه الصحيفة لا تغادر بلية كتمتها ولا معصية أخفيتها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 عبدي يقول الله لك عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فقول المؤمن رب أعرف رب أعرف أنا عارف يا رب اسمع, اسمع فأقول الله جل وعلا للمؤمن ولكنني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم الله ولكنني سترتها عليك في الدنيا والله ما سترك الله في الدنيا ليفضحك في الآخرة أبدا أبدا والله والله ما سترنا هنا ليفضحنا هناك ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم انطلق سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا فينطلق في أرض المحشر وكتابه بيمينه يبحث عن أهله وأحبابه وخلانه فإذا رأى أحدا ممن يعرفه يقول ها امقرأوا كتابيه ها هو كتابي بيميني اقرأوا معي ها امقرأوا كتابيه هذا توحيدي وهذه صلاتي وهذه زكاتي وهذا صيامي وهذا حجي وهذا بر بوالدي وهذا قيامي للليل وهذه نفقطي على الفقراء والمساكين وهذا صدقي وهذا إخلاصي وهذا وهذا وهذا, وهذا, وهذا ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوء واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية طيب الأخرى والعياذ بالله يرى كتابه بشماله يا رب سلم فأما من اوتي واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية أين الأموال هلك عني سلطانية أين الجاه أين الكرسي أين المركز ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 قلق الأحشاء حيران والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت اقرار من عرف الأشياء عرفانا ناد الجليل خذوه يا ملائكة وانضوا بعبد عصى النار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون المؤمنون الموحدون بدار الخلد سكانا اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد عاوز حضرتك تعيش الموقف ذا وحاسب نفسك دلوقتي قبل أن تحاسب بين يدي الحق جل جلاله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا أخي أنا أعجب سبحان الله الله الملك الحق العدل ومع ذلك يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل مطلق بل بفضله بل بفضله بعد عدله والله تدبر معي قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد عشان تبقى عارف ان المسائل عدل مطلق قمة العدل وبعده قمة الفضل تدبر معي قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد عشان تبقى عارف ان المساء مطلق وما ربك بظلام للعبيد قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذرة قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قمة العد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وقال جل وعلا أم لم ينبأ بما, بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى مسؤولية فرضية لا يحمل إنسان ذنب إنسان آخر ولا يتحمل وزره على الإطلاق بل ومن أرق صور العدل إعذار الله لخلقه مع أنه العدل الحكيم اللطيف الخبير يعذر الله لخلقه فيقدم لهم أعمالهم مدونة في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر يا الله شايفه كل حاجة أمامك عملتها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء أنا شايفه وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إعذار من الله لخلقه ملكش عذر ملكش حجة الكتاب موجود اقرأ كل شيء مدون كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها وكم من مصيبة قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها فيا حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا جل جلاله وبعد كل ذلك الشهود مش ممكن شهود الله جل وعلا يأتي بشهود على العبد بعد كل هذا أيوة شهود من الشهود أعظم الشهود هو الله إن الله كان على كل شيء شهيدا والله على كل شيء شهيد الله وبعدين الرسول كل رسول يشهد على أمته وأمة الحبيب تشهد على كل الأمم والمصطفى يشهد على أمة الحبيب وعلى كل الأمم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الشهيدة وبعدين الملائكة الله يشهد والرسول يشهد والملائكة تشهد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائكة قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ملائكة تشهد وفي رواف سنن الترمذي وفي سندها ضعف من باب الأمنة العلمية قال يومئذ تحدث أخبارها قال الرسول أتدرون ما أخبارها قالوا الله رسول أعلم قال أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها فتقول يا رب عمل كذا وكذا العبد سبحان الله عنده جرأة عجيبة حتى في هذا الموقف بين يدي ملك الملوك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام والحديث فيه صحيح مسلم حديث أنس جلس بين الصحابة فضحك عليه الصلاة والسلام وبيسأل الصحابة بيقول لهم مش تسألوني أنا بضحك ليه فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال أضحك من مجادلة العبد لربه تبارك وتعالى يوم القيامة الله أكبر معقول يقول العبد لربه جل جلاله يا رب ألم تجرني من الظلم نعم بلى بلى الله تبارك وتعالى لا يظلم أحده يقول العبد الجريء لربه جل جلاله يا رب ألم تجرني من الظلم ألم تؤمنني من الظلم فيقول الله جل وعلا بلا فيقول العبد فأنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي فيقول الله جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا فيختم الله على فيه آه على لسانه خلاص ما يمطأش بقى اللسان ما يكلمش ويأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه أي لجوارحي أن تنطق الله أكبر تنطق الباء الإيد تتكلم عملت كذا وكذا الإيد الفرج البطن الرجل كل الجوارح تشهد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يا الله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 فيختم الله على فيه أي على فمه ويأذن لأركانه أن تنطق فتشهد عليه كل جوارحه ثم يخلى بينه وبين الكلام بعد ذلك فيلعن جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا وبعد فعن كن كنت أناضل لا ويأتي بعد ذلك بقى الفضل بعد قواعد العدل دي يأتي الفضل, إيه الفضل؟ يأتي الفضل لأهل التوحيد والإيمان فيبدل الله سيئاتهم حسنات فيبدل الله سيئاتهم حسنات قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله أكبر وفي رواي جميل أوي في صحيح مسلم إكبارها قال فتعرض عليه الصغار ذنوبه ويقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا وكذا يوم كذا وكذا فقل نعم يقول المصطفى لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه يا دي المصيبة دي صغائر الذنوب فقط اللي كان نسيه واللي ما كان كله موجود فمشفق من أن تعرض عليه الذنوب الكبيرة وفي هذه الحالة من الفزع والرعب يقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة الله أكبر تبدل السيئات حسنات إن لك مكان كل سيئة حسنة فالعبد هنا بقى يتجرأ وقلبه يجمد فقل يا رب لقد عملت أعمالا يعني ذنب مصايب كبيرة لقد عملت أعمالا لا أراها هنا عوزها عشان تبدل هي الأخرى حسنات مش ممكن ثم, ثم يزداد الفضل يزداد الفضل فتضاعف الحسنات لأهل التوحيد لرب الأرض والسماوات تضاعف الحسنات قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجز إلا مثلها وهم لا يظلمون قال تعالى مثل الذين ينفقون أمولون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وفي مسند أحمد بسند الحسن من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها أو أغفرها الله أكبر الحسنة بعشر أمثالها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 والسيئة بمثلها او اغفرها وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها كتبها الله له حسنة كاملة من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة ولم يعملها بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة شايف الفضل هذه قواعد عامة للحساب يا ترى خلي بالك من السؤال ده يا ترى من هي أول أمة ستحاسب بين يدي الله جل وعلا ومن هم أول من سيقضي الله بينهم من أفراد هذه الأمة وما هو أول شيء سيحاسب عليه العبد بين يدي الله وما هو أول شيء يقضي الله عز وجل فيه بين العباد كل هذه الأسئلة نتعرف على جوابها غدا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الله أسأل أن يصطرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال اللهم أكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم لا تحرمنا من صحبة حبيبك المصطفى كما آمن به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه الأصفى واسخن منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا أنت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته